بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تلهب حَمَّالَةَ رحنا لتلحط به حَبْلٌ حبل من مسد